ولما عرض يوما حديث أنجشة رضي الله عنه عندما كان يسوق الإبل بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنجشة رضي الله عنه جميل الصوت قال يا أنجشة رفقا سوقك بالقوارير قال يا ابني تعرف من الحادي؟ قال نعم إنه سيدنا أنجشة قال وكذلك ايضا لابد ان تعرف الحادية الى الله عز وجل في نفسك قال كيف قال وتذكروا حديث اشج عبد قيس عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحلم والانا قال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتلك خصلتان جبلان الله عليهما قال نعم قال يا بني ومعنى ذلك ان في كل منا حاديا يحدوه الى الله عز وجل فلا بد ان يعرف هذا الحادي ومعنى ذلك ان بعضنا قد يكون بابه الى الله عز وجل الذي يصل منه اليه هو تلاوه القرآن فإذا ما قرأ القرآن أشرق قلبه ونديت نفسه وزكت وارتقت روحه إلى الملأة الأعلى وإذا ما سمعه طرب وفرح وتذكر الله عز وجل والآخرة فيكون حاله أسمى إذا لم يسمع القرآن وقد يكون بعض الناس بابه الموصل إلى الله عز وجل وحاديه الذي يحدوه في طريقه إلى الله عز وجل هو ذكر الموت فقد يثمر في قلبه اطراقه وخشوعا وإخباتا وإقبالا الله عز وجل وتركا للملاهي والقباح والرذائل وإقبالا على الطاعات سبقا إليها وهرولة إلى الله عز وجل وقد يكون بعض الناس بابه الموصل إلى الله عز وجل وحاديه الذي يحدوه إلى العرش هو الإصلاح بين الناس فقد أوتي لساناً ذلقاً حسناً يحسن الإصلاح بين الناس وتالف الأرواح ويجمع بينهم ويقضي على خصوماتهم ويسمع له الناس ويشفع بجاهه ويكون له محل في قلوبهم فيستثمر ذلك المحل في جمع القلوب فقد يكون بعض الناس حاديه الموصل إلى الله عز وجل كثرة الذكر فإذا ما ذكر ربه أشرقت روحه ونديت نفسه واقترب إلى ربه عز وجل وإذا ما فاته ورده بلي وذبل وابتعد وأحس كدرا وتغيرا في نفسه فإذا ما عاد إلى ذكر الله عز وجل أشرقت نفسه مرة أخرى وخلص إناء قلبه من الكدر الذي لحقه لابد أن تتحسس حاديك وأن تعرف الطريق الموصل إلى الله عز وجل لا سيما وأن في بعضنا من الأخلاق التي يحبها الله عز وجل فقد يكون إنسان سهل عليه أن يكون عفوا لا بد ان يستثمر هذا الخلق الذي جبله الله عز وجل عليه ويسره له في ان يكون سبيله الموصل الى الله عز وجل فيكون عافيا عن الناس ويكون رحيما ويكون شفوقا ويكون عطوفا لانه جبل على هذا وقد يكون بعضنا رقيقا ندي الدمعه يخشع اذا ما سمع موعظه ويقبل النصيحه ويصغي الى من يقول له شيئا فلابد أن يستثمر هذا وبعضنا قد يكون فصيحا لسنا متكلما يسمع الناس إليه ويزين سبيل الحق للناس ويحبب الحق إلى قلوبهم فلابد أن يستثمر تلك الفصاحة وذلك اللسان في تقريب الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وبعضنا وبعضنا وبعضنا سبل الخير لله عز وجل من نعمه سبحانه وتعالى أنها كثيرة متعددة حتى التاجر يقف في محله يقول النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين يكون يبيع بالمال والدرهم والدينار ومع ذلك يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وقد يتاجر الإنسان ويذهب ويضرب في الأرض ويكون أقرب إلى الله عز وجل من بعض الذين عكفوا على كتبهم فلم يعملوا بعلمهم فهو كد وتعب وكدح وتحر الحلال وصرف ذلك في مراض الله عز وجل فيصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم المال والصالح للرجل الصالح علم أن الله عز وجل فتح عليها هذه السبيل فسلك هذه السبيل ووصل من خلالها إلى الله عز وجل وقد يكون عند الإنسان باعث على التطوع ونفع الناس بالخير والمشاركة في كل شأن فيه نفع للناس فيصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس ينفعهم للناس يعرف طاقته ويعرف الشيء الذي يحسنه وإن هذا دلالة على صدق قلبه فإن العبد الصادق هو الذي يعلم ما يحسنه فيلزمه وكما كان يقول العارفون إذا فتح لك باب فلزمه فإذا ما فتح لك باب وعلمت إقبال قلبك عنده فلزمه سواء كان هذا الباب أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر سواء كان هذا الباب قراءة للقرآن سواء كان هذا الباب برا بالوالدين سواء كان هذا الباب توسعا في التجارة والنفقة على الفقراء والمساكين والضعفه والمحتاجين وطلبه العلم الى اخر هذه الاشياء حتى ان الامام سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه الذي كان امه في زمانه وكان سيد المسلمين رضي الله عنه كان يقول للفضيل بن عياض لولا انت واصحابك ما تجرت كان تاجرا سريا وكان مفتوحا عليه في الدنيا رضي الله عنه وكان يصرف هذا المال بالعلم فصح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه الدنيا الأربعة نفر وذكر منهم في المحل الأعلى رجل آتاه الله مالا وآتاه علما هذا المال إذا ما اقترن بالعلم وهذا العلم إذا ما صين بالمال وصل الإنسان إلى ذي العزة والجلال سبحانه وتعالى فكانت لا تجب عليه زكاة أبدا رضي الله عنه وكذا سيدنا شيخ الديار المصرية وإمامها الليث بن سعد رضي الله عنه كان ثريا وكان غنيا وكان يوصل أهل العلم بنفقاته فصح فيه أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علم الباب الذي يسر له ولزمه فوصل وبعض الناس يكون حاله في خلوته وفي التقلل من رؤية الناس وفي الإقبال على الله عز وجل فإذا ما أكثر من الخلطة تكدر فهذا حاله أوفق أن يكون في عزلته في خلوته إلا أن يشهد ما الناس في الخير وبعض الناس إذا ما كان وحده ضعفت همته ليس عن رياء ولكنه يحب أن يكون في صحبة صالحة وفي ركب الخير فإذا ما جالس الصالحين ارتفعت نفسه وزكت وارتقت همته وأقبل على الله عز وجل فيحب أن يكون له على الخير أعوان هذه الأبواب كلها يتحسس الإنسان حاديه إلى العرش ويعرف ما الذي يحسنه حتى الزوجة في بيتها في تربيتها أبنائها في إقبالها على طاعة زوجها في المعروف في حسن تبعولها له إذا ما أحسنت ذلك الباب فتح لها فيه كان ذلك موصلا إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لبعض الصحابيات ذات بعل أنت قالت نعم قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك إذا ما اتقيت الله عز وجل وأحسنت هذا الباب بك هذا الباب إلى طاعة الله عز وجل وسبق الإنسان سبقا بعيدا ولكن الحيرة كل الحيرة لأن لا يكون الإنسان عارفا سبيله لا يعرف نفسه ولا يعرف طريقه ولا يعرف السبيل الموصلة وهذه حال من كان شقيا ويخرج من عباءة الشقوة ويلقيها بعيدا إذا ما هرول إلى الله عز وجل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله فيصدق عليه قول بعض العارفين أعظم الناس وأحسنهم من شكى نفسه إلى الله اللهم إن نفسي تتعبني فأعيني عليها اللهم إن لي ذنوبا فأعيني عليها اللهم إن في حسدا فأعيني عليه اللهم إن في رياء فارزقني الإخلاص يكون هكذا يعرض نفسه ويشكوها إلى الله عز وجل وشر الناس من يشكو الله إلى الخلق فخير الناس من يشكو نفسه إلى الله عز وجل اللهم إني ظلمت نفسي هذا الدعاء الجليل يعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم لخير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين سيدنا الصديق رضي الله عنه عندما قال له قل دعاءً أقوله في الصلاة قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كثيرا هذا يلقينه سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لسيد الناس بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك من عندك ليس بكدي ولا بعملي ولا أستحقها وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فيأتي بنفسه إلى الله عز وجل ليدله رب العالمين عليه فإنك لن تصل إليه إلا به فهو الدليل على نفسه سبحانه وتعالى وهو الذي يقيمك وهو الذي يعينك وهو الذي يهديك